أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتام Oh uh -huh. عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفر إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا غزلها من بعد قوة أن تتخذون أيما أنكم. تَخْرِيدُونَ أَيُّ مَا لَكُمْ دَخَلًا تُذَاقُونَ مِمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَئِن تَخِذُوا أَيْمَانَكُمْ ذَخْرًا بينكم فتزل قذم فتزل قذم بعد وتدوق السوء بما صدت ثم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا شرب أخذ الله ثمنا قليلا إنما عند الله ينفد وما عنده I'm ولا ما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون وَنَقُضِ بِنا عَلِموا انَّهُم يَقُولُونَ إِنَّمَا يُؤْثَرُ بِشَر بِسَانُ الَّذِينَ يُحِيدُونَ می ولهم عذاب نالين إنما يفتر الكذب الذين من استعب الحياة الدنيا انا على... وتوفى وتوفى كلنا be judged. I've ارْوَمْ نَمَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا سابوا من بعد ذلك وأصلحوا إبراهيم كان أمّة قانت لله خانفا ولم يك من المشركين. شاکیر a uh -huh. وَإِنَّ أَعَاقَبَ التُّمْ فَأَعَاقِبُو بِمِثْلِ مَا أُعَاقِبَ التُّمْ وَنَعِيسَ بَرَدَ التُّمْ خَيْرٌ وَاسْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا يمكرون وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما أوقبتم به وَادْعُ إِنْ صَبَرْتُمْ لَهُ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ